Mr. <laughs> Miller! Thank <laughs> you. إلى ربك يوم إذن المستقر ينفع فالإنسان والأسف the يَا مَنْ تَمُرُّونَ تَرَوْنَ احْتَرَفَ السُّودَا يَا مَنْ تَمُرُّونَ